ثلاثة عشر. استمع واعد وتأمل الصور ثم لون الصورة الصحيحة. كرز أزرق. كرز أحمر. ليمون أصفر. ليمون أبيض. تفاح أخضر. تفاح أبيض. كتاب أبيض كتاب أزرق